بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلبوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والذين يضمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 والذين يرموون أزواجهم ولم يكن لهم جهاد إلا أنفسهم فشهادت أحدهم أربعة شهادات بالله إنه ول من والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكافرين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكافرين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين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 ولوَ لَا فَضْلٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفْضَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ نَاعِمٌ إِذْ لَقَوْنَهُ بِأَلْتِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ فيه علم وتحسبونه وَهُوَ وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِبُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين يعبون أن تشيع الفاعشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 يوم إذ يوفّق الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أعذا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم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 إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينة جنة إلا لبعولت جنة أو آباءهن أو آباء بعولت أو, أو أبناء إن أو أبناء بُرُول جِنَّة أو إخوان أو بني إخوان جِنَّة أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو, أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير للإربة، أو التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً أتى يؤنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وَأَتُوْهُم مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنَ لِتَبْتَغُ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرَهُ فَنَّ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبلكم وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 رجال الله له امتجرة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 والذين كفروا أمنوهم كتراب بقيعتين يحسبه الضم آل ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّعُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ قُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله أكاما فترى الوذق يخرج من خلاله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 بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين 110. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 111. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما أمل وعليكم ما أملتم وَإِنْ تُطِعْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم أَوْفُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقوائر من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناع أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 111. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 112. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 وَيَوْمَ يُعْرَجُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ